يا طوعا أوكرها قالت أتينا طائعين فقدظهنا سبع سماء في يومين وأوحى في كل سماء أمرها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 وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم, فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون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 ها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أن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 وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظنتم ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيراً من 117. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين 118. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنًا أَفَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ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 وَالَّذِينَ نَجَعَلَهُم تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونُوا مِنَ الْأَسْفَلِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا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 من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإنما نزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله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 Lan kent إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَقْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أعملوا ما شئتُم إنه بما تعملونَ بصيرٍ إِنَّ الَّذينَ كفروا بالذكرِ لَمَّا جاؤَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتابٌ عزيزٌ لا يأتي الباطل مِنْ بين يديه ولا مِنْ خلفه تازل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك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 ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك منهم مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه وما ربك بظلام للعبيد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 كَمَا مِنَّا مِنْ 118. وإن مسه الشر فيأوس قنوط 119. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي, ليقولن هذا لي وما أظن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 فن هو في شقاق بعيد. سنريهم في وفي حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم ربك أن هو على كل شيء شهيد ألا إنهم في مريه من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء